قلوا حي إلي أنه استمع نفرهم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا من تخذ صاحبة ولا ولدا أنه كان يكون سبيح وعنا لا ندري أشغل مريد بمن في الأرض مراد بهم ربهم رشدا وعنا الصالحين وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن من المسلمين ومن القاسرون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّا قاصدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله لا مع الله أحدا وأنه لما من يحسنها رسولا فإن لهنا وجهن مخالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من طعب ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمداً فإنه يسلق من بين يديه ومن خلبيه رصدا ليعلم قد أبنه رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط